هذا الشيطان العين يكون جن داخل الجسد وكيف يتم التعامل معه بارك الله فيك شيخنا طبعا هو داخل الجسد او لان مش كل جسد يفترق في بعض الجسد لا يحترقونه او يكون هيكلية انه لا يختلفونه فيقدس شنو المتابعة من خارج الجسد والتعامل ما عبر الرقيا عندنا هنا بعض العلاجات وضعناها في مقالاتنا في محاضراتنا تفضل اختري منها